عن ابن عباس إن أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، يا أبا ذر، أي عرى الإيمان أوثق، قال الله ورسوله أعلم، قال المبالات في الله والحب في الله والبغض في الله،